الله الرحمن الرحيم قد أخلح المؤمنون الذين هم في صلاةهم قاتعون والذين هم عن اللو مؤربون والذين هم للزكاة فاعدون والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواهه أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدومين فذنبتع وراء ذلك فأولئك هم عادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرسون في الفردوسهم فيها خالدون وَلَقَدْ خلقنا الْإِنسَانَ من سلاله ميعوقين ثم اجعلناه لطفه في قرار متين فقالن قن المبتع على قنده فقالن قن العلق قن المبتع العظام لحما فكشوا العظام لحما ما انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع صرائق وما كنا علي الخلق غافلين وان سما من السماء ما وفي بغل الآكلين وإن لكم في فيكم مما في قطورها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأخذون وعليها وعلى الكلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعْبُدُوا الله ما لكم من إله غيره أفلا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتقضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء الله لأنسن ملائكة ما سمعنا بها في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل بهوث فتربصوا به حتى حين قال رب انصر بما كذبوا فاوحينا اليه انصر قلت بأخيرنا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت للنور فاسلقتها أن كل زوجين إثنيه وأبو لك إلا من سبق عليه قول منهم ولا تخاطب الذين ظلموا إنهم مغرقون وانت أنت ومن معت عليك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقرأت أنزرني مباركا وانت خير المنكرين إن في ذلك لايات وان كنا لمبتلين ثم ان بحثهم قرناً آخرين وأرسلنا فيهم رسولاً منهم أيعقدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة في الحياة يا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم ما تأكلون منه تشربون ولئن أقعتم بجرا مثلكم إنكم إذا لخافرون أيعدكم أنكم إذا وكنتم قرابا وعظاما أنكم مخرجون هياة هياة لما توعدون إن هي إلا ليا نموت ونحيا وما نحن بمذروف إن هو إلا رجل استرى على الله كذبا وما نحن له قال رب انصروا كما تذبون قال عما عم قل لا يسبح النماذين فأغذتهم بالحق فجعلناهم غساء فبؤلاً للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بحثهم قروناً ما تسبق من أمة بأجرها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا فسرا كلما جاء أمة را فَأَنْتَ بَحَّثَ بَطَّ بَطَّ وَجَنَّهُ مِنْ أَحَادٍ لا وسلم موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عاجين فقالوا أنؤمن لبعشرين من السّماء وقوم ما لنا عابدون، فكذبوا ما فكانوا من المضلعين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يستجون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآولناهما إلى رفوة كن أول فذرهم في غمرتهم نَّشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَعَلَى مال وَعَلَى ويزارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الليلهم من غشية ربهم مشفقون والذين هم بآياتهم I'm <laughs> gonna ينفق بالحق وهم لا بل قلوبهم في غمرك من هذا ولهم أحمال من دون ذلك هم فإذا أقضنا مصرحيهم بالعباد إذا هم يجأون لا تجأوا اليوم إن لكم مننا قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أحقابكم تنكسون مستكسل افلم يدبروا القول ان جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين ام لم يحرفوا رسولهم فهم له منكرون أَمْ يَقُونُوا مَجْهِدٍ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ ذِي الْحَقِّ للحق لِلْحَقُ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ السماوات والأرض ومن فيهم بل أتناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فخرج رَجْكَ خير وَهُوَ خَيْرٌ رَاجِكُونَ وَإِنَّكَ لَتَجَوْهُمْ إِلَى خِرَاطٍ مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَلِ السِّرَاةِ لَنَاشِبُونَ وَلَوْ رَحِلْنَاهُمْ وَتَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ بُرْءٍ طغيانهم يحمدون ولقد أخذناهم بالعذاب فما اشتكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا عليهم بابا ذا على شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكو. وهو الذي برأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أبنا تحصلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذبتنا وكنا سرابا وعظاما أئنا لمبروثون لقد وحدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون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 قل من بيته ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تحممون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولدون وما كان معه من إله كذل ذهب كل إله بلا خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يقفون علي الغيب والشهادة فتعالى عما عم يسلفون قل ربكم ما دنيا مما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم والرالمين وإنا على أن نويك ما نعدهم لقادرون فد فحب اللتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يخفون وقل رب أعلم بك من همجات الشياء فيه وأعلم بك رب حتى إذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم فارزقوا إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فنرى أنساء بينهم يوم ولا يتشاءمون فمن ثقلت موعدينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موعدينه فاولئك اخسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها مكالحون. لم تكن آيات تسلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقرتنا وكنا قوما ضارين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا أعلمون قال اختقوا فيها ولا كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاضطلنا وارحمنا وأنت خير راحيم فاتقلتموهم سخليا أشاء أنشوكم مكري وكنتم منهم تضحكون إن جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم لبثتم في الأرض عددتين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاشأل العاجين قال الذي إلا còn لو أنكم كنتم تعلمون cùng أنما خلقناكم عبسا وأنكم và anh ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يتع مع الله إلها الآخر لا برهان له به فإنما حسابه وعلم ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحب